يوما لا ينجي الله ضير المتقين يا بحر شواق الرضا هذه دموع العارفين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من دموع العارفين وكما ذكرنا قبل ذلك فالبلاء سنة كونية لا يكاد ينجو منه أحد وكلما زاد فضل الرجل كلما كثر بلاءه وكما ذكرنا في حديث أبي الحباب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب من فكلما كان العبد مرادا به الخير أكثر كلما كان بلاؤه أشد ولهذا روى الترمذي في سننه وغيره من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أرأيتم فوائد البلاء. لا يزال البلاء لا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه فيا صاحب البلاء أبشر. لولا أن الله يحبك ما ابتلاك. لولا أن الله يحبك ما ابتلاك. ولهذا الذي ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء وسيد الرسل على الإطلاق يرى أن حياته كانت ملأ بالبلاء والشدائد ففي صحيح البخاري من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وهو مريض فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا ما لك توعك بهذه الصورة المضاعفة فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان قلت ذلك بأن لك أجرين أنت توعك كما يوعك رجلان لأنك تأخذ أجر رجلين في كل مرة قال أجل كذلك ما من مسلم تصيبه يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئات كما تحط الشجرة ورقها فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء ولكثرة مبتلى تسأله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد لكثرة ما رأى صلوات الله وسلامه عليه من البلاء الذي لم يتركه في أي مرحلة قط من مراحل حياته فهو صلى الله عليه وسلم ولد يتيما مات أبوه وهو في بطن أمه فلما بدأ يترعرع ويحس بأمه ماتت أمه فانتقل إلى كفالة جده فمات جده ثم انتقل إلى كفالة عمه فكفله عمه وقتا طويلا حتى كان ما كان ثم مات عمه فوقفت معه خديجة زوجه أمنا رضي الله عنها ثم ماتت بعد موت أبي طالب بقليل وهكذا ما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم طعم الراحة قط ولما فتح الله عليه الدنيا وفتح عليه مكة أنزل عليه بعدها قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فلما سمعها أبو بكر ظل يبكي فقالوا ما يبكيك دي, حاجة دي آية كويسة جدا الله تعالى يفتح على نبيه ويبشره بالنصر فقال هذا إيذان بانقضاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أن الدنيا فتحت فاستغفر يا رسول الله لأنك لاحق بالرفيق الأعلى انتهت المهمة فلكثرة ما رأى من الأذى من قومه تقول له عائشة رضي الله عنها هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ويوم أحد يوم له ما بعده سيأتي ذكره فيقول صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت يوم أحد هذا بالنسبة لما رأيت قبل ذلك ليس كبيرا بل قد رأيت منهم أياما شدادا وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال بعض العرب أهل ثقيف في الطائف قال فلم يجبني منهم أحد إلى ما أردت وفي بعض الروايات عند ابن إسحاق وغيره ردوا عليه ردا منكرا قبيحا قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أما وجد الله غيرك فيبعثه مش لا غيرك وقال الآخر لو كان الله أرسلك أنا أمرط له ثوب الكعبة لو ربنا عملها وبعتك أروح أقطع له الكعبة دلوقتي فورا إزاي يعملها يعني منتهى القباحة والسوء والصفاقة في رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث أنا لن أكلمك إن كنت نبيا فما ينبغي لمثلي أن يكلم نبيا وإن كنت كاذبا فأنا أكبر من أن أكلم كاذبا مثلك فكان ردهم ردا منكرا قبيحا يقول صلى الله عليه وسلم فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ظل يمشي من عند ما خرج منها عند هؤلاء اللئام حتى بلغ قرن الثعالب وهو لا يدري مهموم بلغ به الهم أنه كأنه كان في دنيا أخرى من شدة الغم صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال إن الله غضب لك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم أنت مفوض في هؤلاء انتقم منهم كما شئت لأنه ما يحل لأحد أن يكلمك بهذه اللهجة ولا أن يرد عليك هذا الرد وأنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فناداه ملك الجبال يقول فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد يا محمد افعل فيهم ما شئت مرني بما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت فما كان منه صلى الله عليه وسلم هل انتصر لنفسه وهذا موقف لو انتصر فيه لنفسه لما كان خاطئا فانه قد سمع ما يكره ورد عليه أمره أقبح رد ولهذا بعث الله إليه ملك الجبال ليفعل ما يشاء أخذ تصريح افعل فيه ما شئ فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا قل لا سأنتظر عليهم سأصبر عليهم سأتمهل بهم وقد كان فخرج من أصلاب هؤلاء من رفع عرائت الإسلام وكانوا أعز جنده فهذه شدة ما بعدها شدة، ولذا تقول له عائشة رسول الله: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يقول له لها نعم، ويذكر هذا الموقف الذي هو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من يوم أحد، وما أدراك ما يوم ما يوم أحد؟ هذا الذي سماه الله مصيبة يوم أحد. سماه الله تعالى في القرآن مصيبة قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها لما قتل منكم في أحد سبعين قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أصبتم من المشركين مثليها أنتم يوم بدر أخذتم منهم مئة وأربعين أسرتم سبعين وقتلتم سبعين ثم تسألون بعدما وقعت بكم المصيبة يوم أحد أن هذا إيه اللي حصل ليه يفعل بنا كذا قل هو من عند أنفسكم أنتم من عصيتم أمر النبي يوم إذ بعضكم أنتم من فرطتم في أمره صلى الله عليه وسلم فوقع ما وقع كما يحكي ذلك أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا أمر عليهم رجل هو عبد الله أو عبد الله بن جبير وقال لهم صلى الله عليه وسلم قال للرجال الجماع الرماه لما وقفوا يحمون ظهر النبي ومن معهم من أصحابه قال إن رأيتمون تختفُن الطير فلا تبرحو مكانكم لو قتلنا حتى جاءت الطير وأخذت تأخذنا بمناقيرها فلا تبرحو مكانكم مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمون هزمنا القوم ووطئناهم بشنا عليهم يعني دسناهم فلا تبرحو مكانكم حتى أرسل إليكم فهزموهم بإذن الله قال فأنا والله اللي هو براء ابن عازب يقول رأيت النساء يشتدد قد بدت خلاخلهن وأسوق وأسوقهن رافعات ثيابهن والآن شفت نساء الكفار بيجروا بيجروا فروا وهزم المشركون في أول الأمر فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة يلا ننحى ناخد حاجة ظهر أصحابكم انتصر أصحابنا فما تنتظرون تعالوا ننزل ناخد حصنا من الغنائم فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة كما أصابوا فلما عصوا أمر عبد الله بن جبير وعصوا أمر النبي من قبله وأتوا ليأخذوا الغنائم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين وأوعز الشيطان إلى الكفار أوعز, أوعز الشيطان إليهم أن ارتدوا على اعقابكم فقتل بعضهم بعضا وجاء خالد بن الوليد واخر فباغتوهم من خلفهم وطوقوا المسلمين واستحر فيهم قتلا وجرحا حتى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكان قد اذيا اذئا شديدا كان أبو عامر الفاسق قد صنع له كمينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وغطاه بشيء من الـ من الـ من الـ من من تراب شيء من ذلك فوقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجرحت ساقه وكسرت رباعيته وشج وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه وأخذ يسلت عن نفسه الدم وهو يقول كيف يفلح قوم أدم وجه نبيهم كيف يفلح قوم أدم وجه نبيهم وكسروا رباعيته فأنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء وكان مكان ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذن في هذه المعركة إلا 12 رجلا فقط وقتل 70 ذبح 70 من أصحاب النبي فيهم خيرة أصحابه منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن أصحاب النبي جميعا صلوات الله وسلامه عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصاب يوم بدر 140 سبعين أسيرا وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان لما استحرف فيهم قتلا وأسر قال أفي القوم محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبه فأخذ يقول ثلاثا أفي القوم محمد أفي القوم محمد فلم يجبه أحد فقال فرجع إلى أصحابه ثم قال أفي القوم أبو بكر ابن أبي قحافة فلم يجبه أحد أفي القوم ابن أبي قحافة فلم يجبه أحد فراجع وقال أفل القوم عمر فلم يجبه أحد فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر النفس فقال كذبت عدو الله إن الذين عدت أحياء كلهم وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب السجال يقول هذه بتلك قتلتم منا في بدر سبعين قتلنا مثلهم اليوم إنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسئني يقول أبو سفيان لهم إما تأخذوا قتلاكم أتلعوا فيهم ناس قطعنا أنفهم وآذنهم وبقرنا بطونهم أنا لم آمر بهذا ولكن هذا أمر لا يسؤني أنا مبسوط برضو فيكم ثم قال وأخذ يرتاجز أعلو هبل أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا بما نجيبه قال قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فردوا عليه ذلك فكان يوما عصيبا يوم أحد أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا حتى كاد يقتل وكسرت رباعيته الشريفة وشقت البيضة على رأسه الخوزة يعني وجحشت ساقه وفر عنه أصحابهم من شدة وقع المعركة فكان هذا يوما عصيبا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أعصب منه إلا يوم ما فعل به بن عبد يليل كما قص هذا على عائشة وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها شدائد وبلاءات لأنه خير الناس فينبغي أن يكون أشدهم بلاءا كما قال أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل فكل من ابتلي له في النبي أعظم أسوة يا مبتلى لست وحدك الذي يبتلى لا تظن أن الله تعالى يبغضك ولهذا يبتليك لك في سيد الخلق أسوة فإن الله ابتلى قبلك سيد خلقه وأحب الناس إليك فيا بشراك فعل بك كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تيأس ولا تقنط وأقبل على الله تعالى واصبر ولا تجزع حتى تنال أجرك بغير حساب قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته